رمضان أ ت ى والقلب هفى في حب القادم قد شغفا ر م ض ن أتى والقلب ه فرحان في شغفى ف حب القادم قد شغفى ففيه زكا وسما من خير ا ل أ ش ه ر قد عرفا ف ر ح ن ففيه من خ ي رمضان الأشهر عرفا ر قد اتى والقلب ه ف ا الذنب عظيم طوقنا فالطف يا رب الكون بنا في حب القادم قد شغفا رمضان أتى والقلب أتى ه فرحان ا القادم في شغفا ف حب قد ففيه ذ ك ا وتما من خير الاشهر قد عرفا رمضان أ ت ى والقلب هفا شهر ا ل ق ر آ ن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر ت ش と خير طول العمر رمضان ر رحماك الأمر ر م إلهيا ذا اتى والقلب هفى في حب القادم قد شغفا فرحان ا ففيه زكا و س م ى من خير ا ل أ ش ه ر قد عرفا فالحان ففيه زكا من خير الأشهر وثمى قد ع رمضان ف ر أ ت ى والقلب هفى الصوم زكاه ن ف س لنا نستشعر فيه خوتنا الصوم زكاة فما غير الصدقات تطهرنا ونعين المحتاجين فما غير الصدقات تطهرنا رمضان ا ت ا والقلب هفا في حب القادم قد شغفا فرحان ففيه زكا وسما من خير ا ل أ ش ه ر قد عرفا رمضان اتى والقلب هفا رمضان اتى والقلب هفا هفا. رمضان اتى والقلب هفى رمضان اتى والقلب هفى